أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أونا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا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 وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفي بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم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 امرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا نليما وعاذا وثمودا واصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبغنا تتبيرا ولقد تو على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 أَرَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَيْهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَلَنْعَامِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبِضًا يَسِيرًا وَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ شُورًا وَهُوَ الَّذِي أَقْسَلَ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا يَبِي بِلْدَةٍ مَّيْتًا وَانْسِقْهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين.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 نَرْحْمَانِ مُحْدَثِنَ لَا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأتِيهِمُ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَنْبَتِنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ إن في ذلك لآية وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادي ربك موسى أن القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل لا هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 فعلتها إذاهم وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُونَهَا عَلَيَّ أَنْ عبدت بني إسراء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 مبين. قال فات به إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله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 فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هلا أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا لأجر. اين لنا لاجر ان كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن المقربين قال لهم موسى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقيت سحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم لو قبل لَكُمْ أن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن نكم اجمعين قالوا لا ضير ان الى ربنا مرغبون ان نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا وأوحينا إلى موسى نسر أن بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وَإِن دَهُمْ لَنَا لَغَائِضٌ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُم مِنْ جَنَّاتِ وَعْيُونٍ وَكُلُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَبْلِي إِسْرَاف سبع مشرقين فلم ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لم قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا أَوْصَاكَ الْبَحْرَ فَنَقَ فَنَفْلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِئَةٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَذْلَبْنَا ثُمَّ مَلَأْنَا قِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ إِنَّ ثُمَّ أَغْرَقْنَا لَافِرِينَ إِنَّ في ذلك لا وما كان أكثر مؤمنين وان ربك هو العزيز الرحيم واثن عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين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 ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع عمال ولا بن الا من الله بقلب سليم واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم اين كنتم تعبدون من الله هل ينصرونكم أو ينتصرون 123. فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها الله إن كنا لفي ضلال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 وما كان أكثر مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من نجر لنجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوا صدق الله العظيم